غير المغضوب عليهم ولا الضارين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر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 تَأَإِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إلَى اللَّهِ مَا الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية, تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ ينجيكم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 وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أنت تبسل, أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع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 ونرد ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوت الشياطين في الأرض كالذي استهوت الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قل إن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 إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبَرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُّقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا يحب العافين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال الا ان لم يهدني ربي لافونن من القوم الضالين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 أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم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 الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء، فقد وكلنا بها قوما،, فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، هؤلاء. الذين هدى الله فبهداه مقتدى قل لا أسألكم عليه أجر إن هو إلا ذكر للعالمين